بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك عديد غاشية قتوه يومئذ غاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمر ولا يخي من دوع قتوه يومئذ ناعمة لسعيها غابية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاية فيها سر مرتوعة وأسواب مرتوعة ونمارق مصروفة وزرابي مبتوثة أفلا ينقرون إلى الإذن كيف قمطت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سقحت فبكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبوا الله العذاب الأكبر إن إلينا قيابهم ثم إن علينا حسابهم